حياتنا الدنيا نموت ونحيا أما الكافرة ومشركة قتابة عن برس الله عليه وسلم هي إلا حياتنا الدنيا يعني صغبنا ونية بشتمرنا هل أوا أم ما إيمان بها يباري بها؟ هل أفجيانا دنيائية يعني لا نؤمن بالبعث بعد الموت وليس هناك حياة بعد بعد الموت ان هي الا ما هي الا حياتنا الدنيا يعني ان هي الا حياتنا الدنيا يعني ما بس ايمانها الدنيا هي جيوا دنيا بس قوي دنو دنيا خداجين بده خوشيا بين بده مرين وبشتي مرنه ما كان بو مرين وبينه اه حسابنيه وحسابنيه بحسب جهنم نينا وقالوا ما هي الا حياتنا دنيا بهنده وخفنا افيا دیروزم بخواد دنیای ده هشت ده تا دس بید و تا پیش بید بخوکه تقصیری نکه نخوند در تو دنیای دو وقتچی دمیری و خلاص مبین ونیا. اما همو وقتی مشکوک و کافره، اما عقیده وایه، و اما ایمان وایه، و باوری وایه، به هند رفی نی؟ همون شکیت کد دنیای ده تقصیری نکه. هم خوشه که دچیت دسخو باینی در چه حرام بیه، چه حلال بید. همو مالکی دست دس خوبه اینید یه حلال بید یه حرام بید همو جه که دشته شریعت را اقدار بیتامه ندا بیتامه همو اشتاکی دیو چه خودته همو اشتاکی دیوخی نید اوه طبعا اوه بس آخفنا کافره ها اوه بس شوله کافره و ریکا کافره و منهج کافره چون کی وا گوتي ما هیا الا حیاتون الدنیا گوتي بس جینا دنیا های مئیمام صاحبی نوی نیه پشتی مرنه ن و هنده کی دهن نه اینش ساد دنیای دا. یعنی ام دم ریز، اوپشینی، بچید مدهن، یا نویت مدهن، و هنده کی دهن، وابیش دم را و هنده کی دهن. آو بیته واسعه. چوست دنیا پشلی ود ما یو هلی کونا ایلا دهرو. و اوجیمهی لقبت مت مرینید. الدهرو یعنی الزمانو. الدهرو یعنی و وقت سال چون، اف چونه سالا، چونه وقتی، بیده سبب که خلق چلی بد، خلق بمرید چون که پیر بن و پشتی پیریه مر مرنه يعني و ایمان نبو که کیاوات مرینید عب العالمینه و هنده بیجنبانه چه؟ الدهریه بیجنبا کافرانه و نبو عمشرکا و کافرانه الدهریه الدهرية يعني اوه ايمان هنده نبو كاد صابه نبو بشتي مرنه و ايمان هنده نبو كارب العالمين واتمريني ايمان وواباليا ووابو ووابو وواما يهلیکونا إلا الدهرو وواب وقتا وزمانا ما چلتكت متمريني برهنده قصاد بيجنا زماني قصاد بيجنا وقتي جوينا دانا وقتي چونك لاليوا وقتا چتكت لالي مشركة وكافرة وقتا تحكمه الخلكي داد كت عندك نخوشت كت عندك دولة منت كت عندك فقيد كت عندك درجة وابلند كت الدنيا دا وندك نبيت كت عندك امو غفية كيف يلالي وهي سب والدهري عجفين دان بوقتي وبيغمبر بجي صلى الله عليه وسلم رب العالمين بجي حليثة قدسية بجي يؤذيني ابن آدمه كما قال آدمي ومروف أزياده من دات ياسبو الدهر وانا الدهرو على العالمين بجيت جوينة دنا وقتي جوينة دنا زماني وأز وانا الدهرو يعني من زماني يا چكري بيدي الأمر رب العالمين بجيت هموش تاكد دست دا من دات وقلبو الليل والنهار زمان جيا شبو و کی اشواوروز چه کرینو کی اشوا شهت بدو روزتینی تو روزت بدو شهتینی تو روزت درشت کتو شهت کوت کتو او هر بو کی افهندی همید کد رب العالمین کنیا هرچی رب العالمی دینی بن آدمه هرچی بین دانا برابر رب العالمین بجید مروف ازیت و مند افهندی و دایی لندی ابر کبایر جیندان بو وقتی، جیندان بو زمانی، هوا الواق نه حد مازنا مرد بسرمان نبود و کد و بعد عادت کافر، او بیابد کافر عوایق کی، بهندش به صلی الله علیه و سلم وجودی مشیار به هم بهندینه کن. دبج زمان جلک خرابی، واخد جلک خرابی، من زمان خراب نبید، واخد خراب نبید. هر وقتی او مرد، او آخف نکهای و نشاعاره یا ترجیت. نعيب زماننا والعيب فينا جلجرائم مرويتين زماني ووقتي چيت كان عيد دورت كان بج زماني خرابي سمعونا قلق يا خرابه وقتي قلق يا خرابه من يوجبينه دنا وقتي بجيت والعيب فينا اما عيبك او خرابيك اوت مدهي وما لزماننا عيب سوانا وقتي شو عيب الدنيا اما او اف وقت عيد دورك ليكيه امين يعني ما واخف وخ... واخته چي يكلي مخراب يعني بيت بيت. رب العالمين يوم خلق السماوات والارض او رجعاد عثمان ش وروجا شالي چي ش نبينا مروف ده جیانوها خوشی روشید اگه خرابی جوند ده جیانوها خرابی روشید برهنده من روی بسلمان حرام و کبایی را هم چپکه هم قصه بجین از زمانی جویناب دینه یا بجین زمان رنیا یهویا یا هر آخفنه که کریدو یا برز بتگوتن برهنده گرد جرا آخفنه شاعرادا شاعران اوی تسترانات اف گرد آخفنه تیلوحین جینا دنز وقتی دنز زمانی، اف اخفن نتو، اف همو طبعاً و جاره هیچ گذا درجهش، گذا درجه كفرش فرش، جاره هیچ گذا درجه کو فره، نویم صماد ویا خوشیا بیتابع عادات کافر ابیه، و ما یه دیکونه، اینلا واد گویی زمان ما تمريني وما ما هی وما برد و ما فه زماني برد و قصد گویی ن اما اف مرويت مرينيت رب العالمين وزمان وقت هل او وقت رب العالمين هل وك خويا باشي خراب باشي تدنيا قبل هاي, هاي رب العالمين يقدر 400 خينيد خينيد هم گوي گلن جاسيند رب, رب, رب, رب يعني من قدرة جل جه، شو إشتيء بقدر رب العالمين منو فشل بعد، منو فقصاب إيشدي يجفين عبدته، شو شكل الدنيا أهل بناء بمعازنا منو يقصمات وما لهم بذلك من علم؟ رب العالمين بجتوه واختعفوا أفلانات كان، بيجن بس دنيا هي، وما بس إيمان بدنيا هي، دنيا عندك مرينة، ذاك إذا أبراً بجدواناً كو علم نبون في أخفنه يعني أفأخفنه واحدة تكريد وما لهم بذلك من علمين كو علم نبون؟ كو دليل نبون؟ أوليك كتابك عثمان أفأخفنه بيت بيت ناتش وناتش إنهم إلا يظنون أباء أو وأوس أو الشيطان إلا سروا هزراه و سروا قومانا و سروا ظنناه و هذا الشيطاني بوينه و نو كشي يتهين نو كشي يتهين حبث ملحد هذا ما اخفناه تكن بجنه عنده هاد دنيا هاي و صعبينه ونياه بشتي مرنه بخوخوشي وخونه دنيا دبن وقته و دنيا و طبيعته ما شلئت كد بما پير كد هتو مدمريني و هم دي مرينو دسته كيده و هرهو ديماني كجده شلخي فنه خلاصنا مانا و چو صعبی نببیم مرني مرنه. آبسرچه آواک دیاف عقیده کی رتی؟ ونیا، وچه دلیل واب بهندیه یا؟ سعی نواک تبرد عثمان وقتی کسی آفاف ننودی. هلمشرکا ونیا وقتی جیو فلا گل شرکا خدا ایمان هایی چه؟ صعبی نببشتی مرني ایمان های برچاق قیمت، ایمان های بر حشد جهنم. الجیا فلا، آبنا همه ایمان های افینه دی سر شرگابوش اون که چو کتاب افاف نه نگوییه و فترام رویش اول رباعمی ام سرچه کرین مرف قبل ناکت اما اول اف آخفنه والکرین اینهم ایلا یظنونه هم عمول کریاتی ظن یعنی او فرزند او دی عقل خویه چون او خالد و حس کند چنین کن طبعاً آف‌اف نه مال کرهاتی بو و آف نمی‌کند، بو حسن آکن به جناب العالمین می‌چکین، بو حسن بجنه رجای قیامتیا هیو به حاشیه جهنم اته این بجنه ایمان پنیه، بعض داشتند که، بعض آن هنر بر شریعتی دار، چون که آگودی رجای قیامتیا هی، آگودی حسابا هی، آگودی به حاشیه جهنم هی، تیاره که کا حقش هایی، و آگودی ریگا حقش دی در که وی حق بس کیه، بس قرآن و سنت آبی علیه و سلام. هنگی تیوه بین دیوه یه واش قرآن و سنت بلعکسی هوای نفس وایه. به هندی حسناکن ایمان بینن جد رابن فا آخفنا نکن نیو اول ایک تلوه دلیلش کامروه و سرمان همو گوه عقیده خو و باورت خو سرچت چی تیوه سر دلیل حق و یتراست نا بی و نیا آخفنا که بیشور بید ملا بیش نه و با صاحب نوانی ها کشتی مرنی این تیوی بی عقیده ها بیتا آف آکره نا بیسر آخه والا هد بیشنه والا با مهندی ها غالبی ها والا با فلان کسی ها و یا گلگ ناشتت عقل منیش دا بس ونیا فلان کسی وگوتی منیش بشک باور کری ایف آف نه مو عقیده ها سرواشتانه و بیرو بایر سرواشتانه نا آف آکره او این عقیده ها دی چپ چید دی علم و, دلیل و, دلیل و يا عقيدة سر واجتنات تأغا کرن اما عقيدة سر هزرا واخفنت بشول وفكر الشيطاني واسواسة الشيطاني أغا کرت وخرابترين مروفة سر دنياية وخرابترين مروفة لرب العالمينش وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتين اما مروفتهو او ايمان نبي صعبنا ويبشتی مرنة و او ايمان بس ب دنيا هده بش بس دنيا ويبشت دنيا يبشت دنيا مرن وصعبنا وانيا وقتها تت قرآن بو تنو خاندن بيناتن يعني ات آشكرانه هكذا الواجدت ات آشكره او ات رب العالمين بو مدده جات قرآن دا و نشامت داتيش هم مقابه او مسأله گياي تبيني گيا همو حشق بو و چون ما وشن ات رب العالمين دبارانه بارانك اینید و تر الارض هامیدتن فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج أبراعاملين هم صار جارك أذنش مدل بعملية حشل حشل دي دي ده عرق حشر بيت و ده گيا حشر بيت ده وديت ده چيد ناميني چو گياه تناميني آخرتا يا صور يا حشر چو نامين تبه مش تنگه أبراعاملين ده بارانا كأيني ده چير شين میتبه گياه ده شين میتبه و جاره هاي هل أوتشت بلينو كلميري هر او دیچلی هر؟ چه چه منطقی هر دیشی میتوه میادی بینی کنگروک هر چی دیشی میتوه؟ چه هر منطقه هر کنگروک دیشی میتوه اینکل وای دلیلو اکر رب العمین اینش آمد دد همون باوه با با صالح همون صالح جا را که اینش آمد دد وینده که صابه نوه پشتی مرنه یا چیه؟ یا های اولای رب العالمینی گلک گلک یا بسانه یا زحمتنی یا یا چوش لای رب العمین رب العالمين يا رب معوني من كان يش بيشدي مرناد صاح وهو عليه جارد ويا بصانع ترى ليه كده كسابي نبا هكاش تكتب رب العالمين ده شاكرنا عرض عثمان على ياب زحمات بيت بس تشوش لرب العالمين يا بزحمات نية بعدين رب العالم جد لخلق السماوات والأرض اكبر من خلق الناس إيش قالك فيش تانيه الله فقلك موازنة منيح بوما يا ما اما بلاي ربع امين يا ترى جالك يا ترى جالك يا ترى جالك يا ما جالك يا ترى جالك يا ترى جالك يا ترى جالك يا يا ترى يا يا زحمتني أو كذا بين بيفنبري أو كذا بين تبين بيفنبريها حتى شكرنا وما لولا رب العالمين يا زحمت به وإذا تطلع عليهم آياتنا بياناتين. بند واحد تعرف آيات أبوتينا كوتين. وامرد كافر أبد إيمانه بترجع قيامته أو, أو آيات اشكرا والديار ما كان حجتهم. وشذل النبון. حجة يعني دليل لكن لدينا لبن بجانب وفورتات حالتان يوم امي درستين بس شتكت شبوختين دري لكي يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون كنتم صادقين يكون يكون الله عليه وسلم وابيج امام محمد صلى الله عليه وسلم يجي يا يحق وراست الايمان بيننا اني بدي ايمان بينه و هيك الواوي مشركه بتقوت يا بيامبرس الله عليه وسلم بتقصي بن كلاب كي كان ما بير الله عليه وسلم ولا ليوم وروكي باج عمر بميجبو و بتقوت يا الله عليه والسلام مشركه بتقوت وبمساحكهه ما صحته ولا محمد صلى الله عليه وسلمي حقا و ايمانه بي بيني جامد شي كين عم دي العالمين بيجن صح وقالوا سحر مستمر واوبو <متحدث> الله عليه وسلم ما بما هي بكدكت ايماني بتايني هنا بيعم الله عليه وسلم دعاء كرب العالمين وبهيف كدوك كلك واختديت و رأوا وإذا وإن رأوا آية يقول سحر مستمر إيماننا إيماننا جبتي جبتي سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم جبتي محمد صلى الله عليه وسلم سحرناك أكب بأول صارخة من هذا شو بيجي إيمان. رب العالمين معجزك ما قوتيا بيامبرس الله عليه وسلم دا بوما بلا ملائكه كاكواد بو ما باغييش هكا ملائكه ديش اينه بخاره واش ان قالوا كنتم صادقين واو على كما الله عليه وسلم شي الله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 يتبي شي واد روحين تينى دري پیغمبر خدا جو رايكين دا دري ان دري عندي عرف معجزا حمو چبن حمو بيشوت بو العرب عمي هاي المعجزه بو اينابن كچب كان كي يقين بو لكا بشك بو چيبيد كا و پیغمبر خدا افريت حق يا ناس بن هدف خدا و پیغمبر صلى الله عليه وسلم قل الله يحييكم يا محمد صلى الله عليه وسلم تبيجه بيجه وكافر ومشرك و بييمان نبيت بصعبنا بيشتي مرني بيجي رب العالمين أولي هنقو صاحكات أولي هنقو صاحكات ثم يميتكم بشتي ينقدي هنقو مرينيت نا الدنيا يمرو بي صاحكات ونا الدنيا ووقت وزمانا مرو بي مرينيت أخنا وقوتي وما يغليكنا إلا الدهرو ونيا أفا كفرة وشل كيك بي أخناكات أولا ما تمرينيت كيا الله يتوفى الأنفسة رب العالمين <سؤال> <سؤال> مروا بيد مرينيت يقولون ثم يميتكم اوه ما تمرينيت رب العالمين ثم يجمعكم إلى يوم القيامة فش تيهنجيش وقت عم مراد يش هندانيا مرنو خلاص بون ثم يجمعكم فش تيهنجي دنقو صاح كتابا دنقو إلى يوم القيامة برج قيامته لا ريب فيه چش اكتدانينا كاف رب العالمين اف دنيا او چه كريبو چه بو هنده برو رجا قیامته حساب گرمه مروی بیت کرد هر وکی آیه دیده مرخان دیم نفه سورته دا به چهت آیتا و خلق الله سماواتی والارض بالحقی رب العالمین عبد و عثمانه چه, چه بو حقیه بو راستیه بو عدالته اف مروی کافر کیف خویه کفتیه ناف خرابیه و ظلمه و شرکیب کد و مروی گناحکار یه خرابیت کد و ظلمات إيمان داراتي تكرن و إيمان دار سال فيهند يدمرد مروف ظالم يدمرد و حقوي ناهوتيا أو ظلموي كلي كسي أو حقلي والنقتيا مروف مظلوم يدمرد و كا عدالة خل رب العامين بكيري هلغتي هربو قيامتي هلغتي فهندي رب العامين بكيري يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب في ناو بيدمجشك هبن رجع قيامتي دار رب العامين أفهموها شكري بو ويري. ولكن أكثر الناس لا يعلمون بس أغلب الخلقي علم وظانين ببهنده نية ابرو صعبنا فيه بشتي مرنه يعني هكي إيماني شابت إيمانوا يا قايمني ببهنده وباوليوا باولي نية ابرو صعبنا فيه بشتي مرنه شك يا هاي الواج تلاوي خديكو تي وما بحس كلي كاروجا قيامتيا وبحشتا وجهنما وحسابا Deep is one of the firs that i said and call the freds that i was forth to a friday by the Messiah with the elite in the enemy And whenever it says wh brick is with yourión or with the bases of Adel Hill we rown to die in his nuhos and that's how Iじゃあ that man And they let me mark the sun See how I fear that I wouldn't say That people may come from suffering we ولله ملك السماوات والأرضين. يعني ملك عرض عثمان همو مو يا خديبتني هذا هم ملك يا خدي يا. نقص أيك صاحت كد ونقص أيك مرينيت. نا واخد كاس صاحت كد. نا, نا طبيعت كاس صاحت كد. نا, نا مرينيت. هذا همو ملك رب العالمين يا. يعني أو رب العالمين تصرفت ذات جعالده وعثمانه وشفنه وروجه وملوفه ومخلوقاتنا أف... همو ملكيكينا لله يعني رب العالمي بتنينه ولله يعني مختص لله وحده يعني هذا همو يا رب العالمي بتنينه او الريفت بد او الدا صلاة سارفانه همهي نطبيعة ونوقت ونزمان وكاسلفانه شو فيتشي أبي همو عبدة خودنا ومخلوقات خودنا. ويوم تقوم الساعة تو، وحثبور رجاء قيامته ورجاء هاد يومئذ ورجاء يخسر المبطلونا. كده خسارة بن، ليش نافجح نمدا؟ ودميزان عملوا يا خراب قراب دميزان عملوا يا صالح سبب بيد المبطلونا. يعني الذين يتبعون الباطل أو كسد دِي باطلِي چن او ايمان بحقية نائنن او عقيدة كان سر هزرت البيشول سر آخفنا سر خونا دي وين دي عقيدة خوة داناي نا چن دي عقيدة كبچن كالدليل قرآن بيهبتو سنة البيغمبري دايلة كي حق بيهبت نا عقيدة مو بيروبارت خويت او سر چه سر جته سر خرافاته و نیا ولله ما ایمان فلان کسی اود مخلص کرد، بو ولارونه کس که دیچو ولار اکیادت خانی دویته همونجا به هم نسال قبری وی او اکو ایکه یا او کسیه هوبید یومایی دین یخسر المبطلونه. وعید اخو آواکی ودان ایسر و باج تبشول سر باجت خلات سد دلیل باطل افرج اقدامات دی خسارت بید. برند بسرمان هر استعدادی وچه هید و دلیلی ک بيات القران في هبيد حديثك بي الله عليه واله وسلم نو بنور دي مطالب كويت دي شويت خالد كويت وبشتي دانت وبحش دانت هل كسيدي خرابيه تشيد ودي غنهام تشيد ودي رب العالمين ما حرام كرين وبشتي اني بخدان والله عزك ما بحشت بس اهل بحشت ما ناف رب العالمين ذا رب العالمين يوتي يومئذ يخسر المنقلون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 دي خساربن يعني دي ميزان عمالي واي سبيل بيت وميزان وقناحة دي بيت وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين